يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثنب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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. <تكرينا بالمسنى> العالم كتير يمر بمشاكل مشاكل مالية مشاكل مالية ليه بينفق كل ما يملك في طلب العلم الإمام البخاري والده كان رجلا تاجرا وكان رجلا غنيا يوم نام على فراش الموت والد الإمام البخاري دعا محمدا ولده البخاري وقال له يا بني إني تركت لك ألف, ألف درهم مليون درهم وطبعا ده في ذلك الزمان كان يعني كان مالية كبيرة جدا جدا تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبهة شبه شبه يعني مش ما أعلم حراما لا ما أعلم درهما فيه شبهة إيه اللي وصل والد البخاري إلى هذه المرتبة وإن حلال أنه كان دائما بجوار أهل العلم كان يحضر دروس مالك وحمد بن زيد وعبدالله بن المبارك وهذه الطبقة كلما عنا له شيء في البيع كان أسأل أهل العلم يقول له الصفقة الفلانية شروطها كذا وكذا, وكذا وكذا هل ترى في هذه شروط شيئا مخالفا للشرع إذا قال له لأ يعقد الصفقة إذا قال له نعم فيه الشرط الفلان والفلان ده مخالف للشرع كان يسقطه إن استطاع وإلا ممكن يفقد الصفقة كلها الإيمان البخاري كان له أخي اسمه أحمد هم الاتنين ورثوا المليون درهم أنفق البخاريو هذا المال كله الذي ورثه في طلب العلم حتى أنه في يوم من الأيام أفلس ولم يجد ثيابا يلبسه أشوف الخبر هنا يقول محمد مابيحات من ورات سمعت البخارية يقول خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي فجعلت أتناول الحشيش حشيش الأرض لأنه لا يجد طعاما يأكله فجعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني صرة دنانير وقال أنفقه على نفسك وطبعا مسألة الفقر والورطة دي كانت مشهورة عند أهل العلم جميعا قل عالم إلا وأفلس قل لده بسبب إيه؟ أنه كان ينفق في رحلاته الطويلة إلى البلدان المختلفة ليلقى أهل العلم كان ينفق كل ما معه وبعض العلماء كاد أن يموت, كاد أن يموت كأبي حاتم الرازي كاد أن يموت أبي حاتم الرازي ولو قصة عجيبة غريبة لعلنا نذكرها إذا جاء وقت نتكلم فيه عن رحلة أهل الحديث وبذلهم أنفسهم في طلب الحديث يعني معاناة العلماء وإفلاس العلماء مسألة من المسال الشهيرة يعني ما من عالم إلا وإيه وإحنا بنعمل ترجمته وكده اسمه ما ولده شيخ مش عارفين. نذكر إفلاسه قل أن تجد عالم إلا وإفلاس وأحيانا قد يضطر العالم أن يبيع الكتاب وطبعا الكتاب ده زي ابن العالم يعني انا كتابي الكتاب بتاعي أنا زي ابني بالضبط لا سيما إذا كنت خدمت الكتاب ويعني ظل معي سنين طويلة أنقح فيه وأعلق عليه والكلام ده هو بيصبح زي الولد بالضبط وأذكر من الذين باعوا كتبهم بسبب الحاجة أبو الحسن الفالي علي بن أحمد بن علي بن سلك الفالي وكان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد وكانت في غاية الجودة والإتقان أفلس فاضطر أن يبيع هذا الكتاب بستين دينارا بس كتب على جلدة الكتاب من جوه هذه الأبيات بيقول فيها هي أنست به عشرين حولا أنست بها بالنسخة يعني عشرين حولا وبيعتها فقد طال شوقي بعدها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني كتب <تصفيق> هذه الأبيات التي يتفجع بها على النسخة التي كان يحتفظ بها اللي اشترى النسخة دي الشريف المرتضي الشريف المرتضى كما ذكر ابن خلكان في وفاة الأعيان بيفتح الجلدة لقى صاحبنا إيه كاتب بقى رثاء لحاله وللنسخة أول ما قرأ هذه الأبيات أمواخد النسخة أرجعها لأبي الحسن الفالي لو ابن سلك ده وأعطاه الستين دينار فيعني املاقوا أهل العلم وفقرهم دي مسألة موجودة تقريبا عند سير أهل العلم الكبار وذلك بسبب أنهم كانوا ينفقون أموالهم في الرحلة يعني مش أنهم كانوا فقراء لا لكن مؤنة العلم شديدة يعني النهاردة مثلا لو أن رجلا أراد أن يكون لنفسه مكتبة محترمة حد من العلماء يعني وعايز يعمل لنفسه مكتبة المكتبة المحترمة اللي هي الحد الأدنى من الكتب عشان يجيب اللي عايزه في كل فن من الفنون مجموعة كده من الكتب أقل, أقل مبلغ يمكن أن يدفع الإنسان مية وخمسين ألف جنيه عشان يعمل مكتبة محترمة محترمة ويبقى عنده كتب كتير جدا مش عارفة جيبها برضه لكنه إذا توسع يعني وحب يعمل مكتبة أكثر احتراما وإن لم, لم يأتي بكل الكتب ممكن يكون ضعف هذا المبلغ وإن زي ما قلت لكم قبل كده وإن أتكلم عن كفاءة الطلاب العلم وما ينبغي للمسلمين لا سيما الأغنياء أن يكفلوا طلاب العلمي وان يكفوهم مؤنه الحاجه ونشتروا لهم الكتب والكلام ده ذكرت لكم ان بعض الكتب يعني زي سير علامه النبلاء ولا زي تذيب الكمال للمزي والحاجه ده بيعدي ال 2000 مستر احمد النهارده ب 2200 جنيه مستر احمد ده كتاب واحد بس سير علامه النبلاء في قرابه 1900 جنيه فتح الباري اللي انا قلت لكم اشتروه عشان خاطر يبقى عندكم المتن البخاري وشرح البخاري يمكن اللي جماعه اللي اشتروه عارفين الثمن بتاعه ما فيش خالص تعبان على الآخر يعني بتتجاوز 130 جنيه أو 140 جنيه فالكتب أمرها صعب جدا فالعلماء القدامى كان أموالهم دي بتنفق إما على الرحلة وده كان غالب ما ينفق على الرحلة في طلب الحديث او على استئجار النساخ أو على شراء الكاغذ إلى الأوراق وشراء الأحبار وهكذا فيعني ما من عالم إلا وله في هذه المسألة يعني إيه شيء يقال طيب احنا يعني طبعا كلام البخاري الحية يعني الكلام عنه كلام كثير جدا لكن انا يعني عايز يعني اجيب حكاية واحدة بس كده عشان ندخل في محنة البخاري لان ما من عالم إلا وله محنة من المحن اي عالم رباني لازم تلقيله محنة من المحن فقبل يعني ما ادخل من المسألة دي اذكر شيئا من سماحة الامام البخاري من سماحة نفسه واللي حكى المسألة دي برضو أبو جعفر الوراق اللي هو تلميذ البخاري ووراقه وناسخه أبو جعفر الوراق ذكر مرة قدام البخاري إنه هو عايز يشتري بيت فالبخاري قال له ينبغي أن تذهب إلى فلان اللي هو كان ماسك أموال البخاري يعني. وتجيب منه ألف دين ألف درهم فرح جاب ألف درهم فقال له إيه هو بمن قال له أنا عايز اطلب منك حاجة قال له ايه قال له تقبلها قال نعم ونعما عين قال له خذ الالف درهم ده استعن به على شراء الدار وسامحني واجعلني في حل قال له ليه قال له اني قرأت خبر ساعد وعبد الرحمن وكان ينبغي ان اقاسمك شطر مالي فسامحني واعذرني لأنني خصرت في هذا إيه خبر سعد عبد الرحمن مش ما أقول لكم البخاري دي رجل بيتدين بما ينقل ما كانش راجع عمالي ألف كتاب وهو في وادي والكتاب في وادي لا انما كانوا يتدينون بما يكتبون خبر سعد عبد الرحمن البخاري رحمة الله عليه رواه في صحيحه من وجهيني الوجه الأول عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب البيوع في كتاب البيوع ورواه في مناقب الأنصار ورواه أيضا من حديث أنس بن مالك وكرره من حديث أنس في أحد عشر موضعا من صحيح ورصة الخبر ده إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فآخ بين المهاجرين والأنصار فكان من الذين آخ بينهما سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع أنصاري عبد الرحمن بن عوف مهاجري وطبعا نحن كلنا عارفين أن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله عز وجل الأنصار كانوا في بلادهم وفي حاضراتهم يعني فلما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف قال سعد عبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مالا فخذ شطر مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما واختر أعجبهما إليك أطلقها لك فإذا انقضت عدتها تزوجتها هذه سماحة عجيبة لأن العرب العرب ما كانش ليس من طبيعة العرب أنهم يتنازلوا واحد يتنازل عن عرضه ولا يتنازل عن امرأته لا وبعدين ما قالوش كده إيه أحدك واحدة منهم تكون واحدة نكادية ولا واحدة شكلها وحش ولا بتاع وقال له خدي أنا تبرعت بها لك مسألة ولا بتاع لا يقول له انظر إليهما وانظر إلى أعجبهما إلي أطلقها لك فإذا انقضع الدات لا تزاوجتها فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق بقدر إكباري لسماحة سعد كان إكباري لنبل عبد الرحمن ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق فما هو إلا أيام حتى استطاع أن يجمع شيئا ذابال من المال لم يمر عدة أيام بعد ذلك إلا ولقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وعليه أثوا صفرة فقال ما هي يا عبد الرحمن إيه الحكاية يعني يعني الصفرة دي والخلوق والكلام ده فبيحطوش للعرسان يعني فقال تزوجت يا رسول الله ده الكلام ده في خلال شهر مثلا تزوجت يا رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام بكم أصدقتها دي تمهرأ دي يعني قال نواتا <تصفيق> <تصفيق> قال نواتا من ذهب أصدقتها نواتا من ذهب فقال له أولم ولو بش فشوف يعني عبد الرحمن بن عوفة ده يعني رضي الله عنه كان إذا تاجر في التراب ربح من البركة فالإمام البخاري بيقوله بيقوله ابن أبي حاتم الوراء بقوله أنا كان يعني الصحيح أنني ايه أقسم مع كمالي كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوفة المهم القصة الحقيقة طويلة وفي الآخر محمد مابي حاتم الوراق أبى أن يأخذ هذا المال ورده للبخاري فالبخاري رحمة الله عليه قال له حيث أنك رددت المال إلي فلا أقل من ان تقبل مني ثلاثمائة درهم وأعطاه ثلاثمائة درهم كنوع من المؤسس نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حزبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين يا سيره الخلفاء والنبلاء عود جدد